لآن لا القرآن ل ل ا ه م يهدنا في من هديت في هديت و ع ا ف ن ا في عافيت من ت و و ل ن ا في توليت من و ب ا ر ك ل ف ي م ا أ ع ي ت و ق ن ا شر م ا قضيت تبطي إنك و ل ا يفضى ع ل ي ك إنه ل ا يذل م و ا ل ي ولا يعز عاديت من تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أ ع ط ي ت نستغفرك الله نستغفرك الله نستغفرك الله من جميع ذنوبنا وخطايانا ونتوب إ ل ي ك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 أبدا م ا أبقيتنا و ا و ع ل ه ا ل ر ث ن ا ع ل س ي ل من ل ع ل ى م ن ع ا د ا ن و ل ا ت ج ع ل ا ل د ن ي ا أكبر ه ا ولا س م ن ا و ل ا إ ل ى ا ل ن ا ر مصيرنا و ج ع ل ا ل ج ن ة هي دارنا وقرارنا و م و س ل و ع ل ي ن ا ب ل ن ب ن ا من ل ا ي خ ا ف ك و ل ا ي ر ح م ن ا برحمتك ي ا أرحم ا ل ر ا ح م ي ن ا ل ل ه م إ ن ا ن س أ ل ك م و ج ب ا ت رحمتك و ع ز الله ا ل غ ن ي م ة م ن كل ى و ا ا ل ل س م ة من كل إذن و ن س أ ل ل ك يا ربنا ف و ز ب ا ل ج ن و ا ل ن من ج ا ة ا ل ن ا ر ا للعلوم ه م أ ط ن ا و ا تحرنا ز د ن تنقصنا ا ولا و أ ك ر ن ا و ل ا تهمنا وآثرنا و ل ا تؤثر ع ل ي ن ا ن موسوعه النابلسي و للعلوم ر ز الاسلاميه ح ب نسألك م ن خير م النابلسي س أ ك م ه للعلوم ى ا ل ه ي ه س ل و ع ب ا د ك ا ل ص ا ل ح و ونعوذ ن من بك شرم س ت ع ا د ك م ن ن عبدك ب و ي ك صلى ل ل ا ه عليه و س ل م و ع ب ا د ك الله ا ل ح س ن قيوم, يا حي يا قيوم يا حي ي موسوعه ا ل ن ا ب ن س ت غ ي ث أ ص للعلوم ح ن ا ا ك ل ا س ل ا م ي ن اسماء الله الحسنى يا أجيب دعوات ل م شركه ي يا ن ا ل ا ل ل ه د ف شركه م م د ا و ي ه غير ربحيه ن ا ذات مضمون م ر ا ج ت م ا ع ا م و س ع أ ر ز ا ق ن ا و ب ا ر ك ل ن ا ف ي ا أعطيتنا ا ل ل ه م أ ص ل ح لياتنا و ر ي ا ا ا ت ن ل ل ه م أصلح ي ا ت وذرياتنا ن ا ا ل ل ه م ا ب ا ل ر ا ن ا و م ا ا ت ن ب ي ا ت ا موسوعه ا ل ن ا ل ب ل ا ي ا ع ل ى إ خ و ا ن م ص ط ع ي ن ل ن ا ل ا ح م ي وفك أ س ر اللهم اجعل ه م ا ا ل ع ل ي ه م خ ي ا م ه م ش ر ا ر ه م ا ل م ه م أ د ن ا ر ب ل ا د ا ويلاد م س ل م ي ن لباس ا ل أ م ن و ا ل إ ي م ا ن ا ل ل ه م م ن أ ر ا د ب ل ا د ن ا ر ب ة ا ل م س ل م ي ن ب س و ا ف اللهم أ ن ز ل عليه غضابك وعقابك ورجزك إ ل ه الحق يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم وفق ولي أ م ر ن ا ل ن س ر ة الدين و ر ف ع ة المسلمين وفقه و أ ع و ا ن ه وفقه و ن ا ئ ب ه و أ ع و ا ن ه إ ل ى كل ما تحب وخذ موسوعه ن عصيتهم بالذر ت ا ل م م س ل ي ن ر ب ن ا و س ي د ن ا و و م ل ا ا يا ا ن س ل ع ا ل ص و ت ي ا سابق ا ل ف و ت ي ا ك ا س ا ل ع ظ ا م لحما الموت بعد ه ذ ه أكفنا لم وهذه موسوعه النابلسي ا خ ا ط ئ ة ب ي يديك ص ن ا ا ب م م ل ك و ص د باب ا للعلوم م ك لا ي ا ل ا س ل ا ينفذ أ م ي ا فزعنا م و س و ع ض ا ل أ ك ب ر ا ل ل ه م أمن فزعنا ي و م ا ل ر ض ا ل أ ك ب ر ع ل ي ك ا ل ل ل ه م خفف ع ي ن ا ط و ل ا ل م ي ن يديك إ ل ه ن ا you <laughs> you ش ر ع م ا يصفون و س ل ا م ع ل ى ا ل م ر س ل ي ن وآخر دعويه غير ربحيه ذات مضمون ا ل ت م ا ع ي